موت الطاغية عامر بن الطفيل بعد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على من غدروا بشبابه حفظة القرآن أصيب الطاغية ابن الطفيل بمرض عضال وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله غدة كغدة البعير. وسماه بالطاعون وصف دقيق للطاعون الدبلي الذي يتميز بتضخم العقد الإنفاوية في منطقة الإرب وتحت الإبطة أما جيشه الذي هدد به الدولة الإسلامية فأمسى مجموعة لصوص وقطاع طرق رفضه قومه وفروا منه خشية أن يعديهم أما دولته التي حلم بحكمها فأصبحت مساحتها لا تتجاوز مساحة غرفة فقد صوابه وصار يصرخ كالمجنون غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان ائتوني بفرسي فانطلق بعضهم وأحضر فرسه ولما أمسك بزمامها ركبها وانطلق هائما تعيسا قتله حسده وكفره وأصابته دعوات أهل المغدورين أسقط الله هيبته، فزال سلطانه، وهام في البرية كبهيمة حتى مات، ومن يهن الله فما له من مكرم، لم يقرأ ما جرى للطواغيت أبي جهل وأمية وكعب بن الأشرف وخالد بن سفيان، ظل يؤمل ويؤمل والله تعالى يمهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالقنوط فقد أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء لتأدي بعصابات الوثنيين فهو مسؤول عن حماية دولته وشعبه ودينه لذا جهز جيشا لتلك الأرض التي غدر فيها بشبابه الأطهار والتي تقع بين عسفان ومكة ويبدو أن وثني رعل وذكوان وعصية علموا بقدومه صلى الله عليه وسلم فأدركوا فداحة جرمهم وشناعة خيانتهم وانتهاكهم لعهد جارهم ملاعب الأسنة ورأوا بأعينهم ما حدث للطاغوت الذي حربهم فهربوا وصل صلى الله عليه وسلم أرضهم لكنه لم يجدهم ولا سبيل إلى الوصول إليهم إلا بملاحقتهم فردا فردا لذا عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غطت هيبته منطقتهم هيبة منحت الاستقرار والهدوء للمدينة هدوء جعل الفتى جابر بن عبد الله يفكر في الزواج من أجل أخواته تزوج جابر لكن الوثنيين عكروا عرسه فقد استدعاه قائده صلى الله عليه وسلم لخطر داهم خطر رصدته سرايا الاستطلاع التي عادت تخبره بأن جيشاً وثنياً قد قدم ولكن هذه المرة من نجد لا من الحجاز فقد نجحت قريش في تأجيج وثنية الجزيرة كلها استنفرتها لتتناوب في استنزاف الدولة الإسلامية لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان لها